لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا وفوتحت السماء فكانت أبواباً وسُيِّرَت الجبال فكانت سراَبَاً إن جهنم كانت مرصاداً للطاغين ما بَلا بثينة فيها أحقاداً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 وكلبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعناق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 رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء أخذ إلى ربّه ما أبا ذلك اليوم الحقّ فمن شاء أتخذ إلى ربّه ما أبا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم يظهر المرء ما قدمت يده يوم يغور المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ويقول